Bismillah. لا الكتاب في الحق مصدقا لما بيني. about <laughs> متاع الحياة الدنيا والله. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير a uh... وَأَقُطُلُونَ الَّذينَ يَحْمُونَ فِي الْبِلَّسِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُم وينك يا قلبي عطيف أم بما تقولون وما تدخرون؟ الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما I love them. Oh, this is O No! يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرون وكيف تكون وأنتم تتلى عليكم آيات وقص بالله فقد هذي إلى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ تَنُوتُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَتَصْنَعُونَ اللَّهِ جَمِيعًا 119. وانكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة ذي إخوانا وكنتم على شفاح فرة وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ رَادِينَ مِنَ الْفَأْلِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبْيَى 119. ويضعه لكم آيات ذي لعلكم تهتدون 110. منكم أمة يدعون إلى الخير أروف وينهون عن المنكب وَأُولَئِكَ وَأَنْتَ كُنْ كَالَّذِينَ تَمَاوَ وَقُوَّتَ لُفِّي مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مَن لَّمْ يُؤْمِن وَذُوقُوا عَذَابَ الْقَوْتِ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ تَذُوقُونَ الْعَذَابَ بِمَا كنت Yeah. Oh Quan luna اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم أَ أنعَ غ di All oh, they'll follow ما فاء ان قتلن قلتم تتصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعون في أخركم فأفاقكم غمما بغم. فأذابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله غبيب لا تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمناً وعسياً. وقائفة منكم وقائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون ألنا من الأمر من شيء قل إنا الأمر كله لله يخطون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 كُم لَغَرَّزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوْضِعِئِكُمْ لَا ونكتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَعَلَّمُوا مِنكُم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَقَالُوا لِاخْوَانِ ذِمِّ إِذَا في فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غزاً لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ وَاللَّهُ يُحِيِّ وَيُنْفِي وَاللَّهُ بِمَا تَمْـلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ بُتُّمْ 117. ورحمة خير مما يجمعون 118. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حول فعب عنهم واستوفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ <تسجيل> وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي وَمَا يَقُولُ لِيَأْتِي بِمَا لَمْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمَتَّ وَفَاكُلُ نَصِبَ مَا كَسَبْتُمْ وَهُمْ لَا رَجُلٌ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير هم درجاتٌ من الله و الله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمن اِذْ بَعَثَ فِي النَّاسِ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَخْشَوْنَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويزكيهم وعلّمهم الكتاب والحكمة، وَإِنَّهُمْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ أَعْلَمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَرْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَمَّا هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على وما أخابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المسلم وليعلم الذين ما فقوا لهم طالوا قاتلوا في سبيل قَالُوا لَوْنَا لَوْمُ قِتَالًا لَكْتَبَرْنَا كُبْ هُم لِلْكُفْتْرِ يَوْمَ إن أقرب مِنْهُمْ يقولون بأفواه ما ليس في قلوب ذهن والله أعلم بما يكتمون Ellem <Gülüşmeler> ne of oh, the yeah. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِذِمْ مِنْ خَلْفِذِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْذِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ yes. تَمَّ بِشَرِّ نَبِيٍّ مِنَ الْمَالِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يضيع أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين تَجَاوَزُوا لِلَّذِي أُورِسُلَ مِنْ بَعْدِ مَا أَوْصَاهُمْ قُرْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا فذقوا إيمانه وقالوا حسبنا الله ونعم الملك أن قالوا َطَ سَبَ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ مِلظ فَطَح سَفَ من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واغتلاف الليل والنهار لا آيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون يرون في قلقص سموات والأرض ربنا ما خلق ت هذا باطلا سبحانك سبحانك فاطنا ربا النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخذتَه. وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعناه ناذي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفقر عنا سيئاتنا وتوفنا لا تخلف الميعاد فاستجابا أعوذ من بعض بل وقاتلوا وكنوا لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنوار. ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم. قليل. متاع قليل ثم ما تجري من تحتها الأنعار خالدين فيها نزلا من kul <Gülüşmeler> lil